وتحمل اثقالكم إ ل ى بلد لم تكونوا ب ا ر غ ي ه إ ل ا بشق ا ل أ ن ف س إ ن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه و ي خ ل ك ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر و موسوعه النابلسي أ هو أ ن ز للعلوم م الاسلاميه ك م منه ش ر ب و ن ه شجر ف تسيمون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 فالذين لا ي ؤ موسوعه ن ن بالآخرة النابلسي للعلوم ن و ا ي ع ل ن ن و إنه ل ا يحب ا ل م س ت ك ب ر ي ن و إ ذ ا ق ي ل ل ه م م ا ذ ا أ ن ز ل ربكم قال ل ي ح م ل و ا أ و ز ا ر ه م ك ا م ل يوم ن و ا ر ا ل ذ ي ن ي ع ل و ن ه م بغير ع ل م أ ل ا س ل ا م ا ي ه ا س م ت ى الله ب ن ي الحسنى ن من ه م ا ق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 قال الذين اوتوا العلم إ ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي أ ن ف س ه م ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إ ن الله عليم م ت ع م ل و ن ف د خ ل و ا أبواب ج ه ن م النابلسي د ي ف ي ه ف ل ا ن و ق ي ل ل ل ذ ي ن ا ت ق و ا م ا ذا أ ن ز ل ربكم ق ا ل للذين ا خيرا أ ح س ن و ا ف ي ه ذ ه الدنيا حسنة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 الذين هاجروا في الله في م ن بعد ما م ظ ل و ا ل ن س و ن ه م في ا ل د ن ي ا حسنة الآخرة ولأجر أ ك ب ر ل و كانوا ي ع للعلوم م و ن ا ذ ي ن صبروا ى ربهم ي ت ك و و ن ا أ ر س ل ن ا من ق ب ل ك إ ل ا رجالا م ي إ ل ي ه م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 يتفيأ ظلاله ع ن النابلسي ي ي م و ل ش م ج د ل ل ه و ه م د ا ر و و ن ل ل ه يسجد م ا في ا ل س م ا و و ا ت م ا ف ي الأرض ا من د ه و ا ل م ل ا ئ ك ة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من سوقهم و ي س ع ل و ن ما يؤمرون فقال الله لا تتخذوا إ ل ه ي ن اثنين انما هو إله هو إ ل ه واحد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 ا ل ل ه لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسوده وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 فهو ه و ر ج م ي و م و ل ه م ع ذ ا ب أدير ل ن ا ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب إ ل ع ل ه م ا ل ذ ي ا خ ت ل ف و ا وهدى ر ح م ة لقوم ي ؤ م ن ن و و ا ل ل ه أنزل من اسماء ل م ا ف أ ح ي ل ب ه ا ل أ ر ض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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذ ل ن ا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك د ا ي ة لقوم يتفكرون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 بسم الله الرحمن م فهم س و الرحيم أفبنعمة ا ل ي د الجزء الثاني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 أ ح د ه م ا أبكم ل ا ي ق د ر ع ل ى شركه ي دعويه ل ى ا ه أ ن م ا ي و ج لا ي أ ت ي ب ح ي ه ل ي س ت و و ي ه مضمون ن ي ر بالعدل ه و على ص اجتماعي م ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه إ ل ا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا, بيوتا تستخفونها يوم ض ع ن ك م ويوم إ ق ا م ت ك م ومن أ ش و ا ف ه ا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 و موسوعه من كل أمة كل ش ي د النابلسي ثم ا ي ؤ ذ للذين ك ف ر و للعلوم الاسلاميه ع ذ ب يقفف ع ا س م ينظرون و إ ذ ا رأى الله ذ ي ن أشرفوا ش ر ا ك م ق الحسنى و ا ا ه ل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 الذين ك ف ر و ا و ص د و ا ع ن سبيل النابلسي ل ه ز د ه م ع ذ ا ا للعلوم ذ ا الاسلاميه اسماء ا ل ش ه ي د الحسنى ع ه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 ي ع ك م لعلكم ك ت ذ ر و ن و أ و و ف ا ب ع ه د النابلسي ل ولا ه عاهدتم إذا ت ق ض ا بعد توكيدها وقد ج ل ت م ا ل ل ه ع ل ي ك م ك ف ا ل ا ل ل ه يعلم م ا تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد ق و ة ان كافا ت ت ق ذ و ن ايمانكم دخلا بينكم أ ن تكون أ م ه هي أ ر ب ى من أ ل م ه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أ م ه و ا ح د ة ولكن يضل من, يضل من يشاء ويهدي من يشاء ل ا ت س أ ل ن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا ق د ي ل ا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 كانت آ موسوعه ن ة مطمئمة ا ق ه ا ا ل ن ا ب ا س ا ل ج و ع و ا ل خ و ف ب م ا ك ا ن و ا يصنعون ولقد ج ا ء ه م ر س و ل م ن ه م فأخذهم فكذبوه ا ل ع ذ ا ب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 قانتا لله حليفا ولم يكن من لله ولم ل م ش ر ك ي ن ش الهدى ك ر ا أ ن ع م اجتباه و ا إ ل ص ر ا ط مستقيم و آ ت ي ن ا ه ف ي ر ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ح ي ن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 ولئن م و طير و ل ه ا ل ن و ا ص ب ر صبرك وما إ ل ا ب ا للعلوم ه ولا تحزن ي ه م ا تكفي ضيق م ا ينكرون إ ل ا س ل ا ل ذ ي ن ه م محسنون